الوجه الثاني من الشريط الخامس من كتاب فقه اللغة والسر العربية سسمة الملحق صفات السهم. نص السهم حديدته وقبحه عوده والنضي ما عري من القبح والرعض مدخل النص في السهم والرصاف العقب الذي فوق الرعض والقذذ ريش السهم الواحدة قذة والفوق الفرض الذي يدخل فيه الوتر والكثاب سهم صغير يتعلم به الرمي والجماح نحوه والقرن جعبة السهام وهي الكنانة ايضا والجفير الوفضة وجمعها وفاض الدروع والبيض البدن الدرع وهي النترة واللامة والزرف والفضفاضة والسابغة والسلوقية دروع منسوبة إلى سلوق وهي قرية باليمن والحطمية دروع منسوبة إلى حطمة بن محارب من عبد القيس واليلب دروع كانت تعمل قديما من الجلود وقيل اليلب الدرق وأنشد عليهم كل سابغة دلاص وفي أيديهم اليلب المدار والكثير مسامير الدروع وهي الحربي أيضا واحدها حرباء والتركة والتريكة البيضة والقونس أعلى البيضة وجمعها قوانس والمغفر زرد ينسج على قدر الرأس وجمعه مغافر باب في الطير المضرحي النسر الأعظم وكذلك القشعم والشوذنيك الصقر وهو الأجدل والقطامي واللقوة العقاب ومن صفاتها الشغواء والخذارية والفتخاء والهيثم فرخ العقاب وذكر بعضهم أن الهيثم فرخ النسر أيضا والهوذة القطاة وهي الغطاطة أيضا وجمعها غطاط والصلفلة الفاختة والعق الحمام الواحد جوزل والحمام عند العرب هي البرية ذات الأطواق كالفواخث والقماري ونحوها وأما الدواجن فهي في البيوت وما أشفهها من طير الصحراء اليمام والحاكم الغراب ويقال له ابن دأية ويقال نغق الغراب ينغق بغين معجمة إذا صاح وكذلك نعب ينعب وشحج يشهج والواق الصرد وهو طائر يتشاءم به وجمعه سردان واليعاقيب ذكور الحجل والانثى سولك والغياد ذكر البوم والحيططان ذكر الدراج وساق حر ذكر القماري والخرب ذكر الحبارة والنهار فرخ الحبارة والليل فرخ الكروان والعطر فان الديك والأخيل الشقراق والوطوات الخطاف والكعيت البلبل والغرانيق طير الماء الواحد غرنيق والمكاء طير يصوت في الرياض سمي مكاء لأنه يمكو أن يصر والوصع طائر صغير ومنه الحديث إن اسرافيل لا يتواضع لله حتى يصير كالوصع والضوع طائر أيضا والنغر العصفور وجمعه نغران والنهس طائر صغير الحجم صغير الجسم والسبد طائر لين الريش اذا قطرت عليه قطره من ماء جرت من لينه وجمعه سبدان والتنوط تنوط طائر يدلي خيوطا من شجرة ثم يفرخ فيها والبرقش طائر يلمع وهو الذي يسميه أهل الحجاز الشرشور وبغاث الطير خساسها التي لا تصيد منها والسقطان من الطائر جناحاه وهما يداه وفي الجناح عشرون ريشة اربع منها قوادم وهي اعلاها ثم اربع مناكب ثم اربع كلا ثم اربع أباهر وهي التي تل الجنب والعسرية عرف الديت وكذلك عرف الخرب والقيض قشر البيضة الأعلى والغرقء القشرة التي تحت القيض باب في النحل والجراد والهوام وصغار الدواب التول الجماعة من النحل وكذلك الدبر والخشرم والرصع واليعسوب ذكر النحل والغوغاء صغار الجراد وأول ما يكون الجراد دباً، ثم يكون غوغاء إذا هاج بعضه في بعض ومنه قيل لاخلاط الناس وعامتهم غوغاء ثم يكون كتفانا ثم يصير خيفانا إذا صارت فيه خطوط مختلفة الواحدة خيفانة ثم يكون جرادا ويقال للجرادة أم عوف والعنظب ذكر الجراد والحنظب ذكر الخنافس والرجل الجماعة الكثيرة من الجراد والجندب شبيه بالجرادة يكون في البرية وهو الذي يطير من شدة الحر ويصيح وصدى شبيه به وهو الذي يسمى الصرار ويقال له الجدجد والأفعوان الذكر من الأفاعي والشجاع الحية والشيطان الحية الخفيفة والنضناض الكثيرة الحركة ومن اسماء الحية الأيم والأرقم والصل والأصلة والحباب والحضب والثعبان ما عظم من الحيات والحفاث حية عظيمة تنفخ ولا تؤذي والشبدع العقرب والعقربان ذكر العقارب والحمة سم العقرب ويقال لدغته العقرب ولسبته وأبرته ووكعته ويقال في الحية عضت تعض ونهشت تنهش ونشطت تنشط ونكرت بأنفها تنكر والهمج البعوض والقمع ذباب أزرق عظيم الواحدة قمع والخازباد ذباب يكون في العشب والخوق الصغير من الذباب والذر صغار النمل والمأزن بيض النمل والعلس القراد وهو البرام أيضا واول ما يكون القراد قمقامه ثم يصير حمنانة ثم يصير قرادا ثم يكون حلمة والقمل دواب صغار من جنس القراد ويقال هي كبار القردان والواحده قملة والفرعة القملة والخدرنق ذكر العناكب والعناكب جمع عن والليث ضرب من العناكب قصير الأرجل يصيد الزباب وسبا والحرباء ذكروا أم حبين وقيل هو دابة يشبهها وهو يستقبل الشمس ويدور معها كيف دارك والحجل هو الحرباء ويقال له الشقزان وجمعه شقزان والعبرفوط الذكر من العظاء والجخدب دابة نحو من ذلك وجمعه جخادب والصرفة دابة تبغي بيتا حسنا تكون فيه يقال في المثل هو أصنع من صرفة والقرمبا دويبة مثل الخنفساء تقول العرب القرمبا في عين أمها حسنة والأثاري عدود يكون في الرمل بيض طوال حلس تشبه به الشعراء أصابع النساء واحدها أسروع ويقال هي شحمة الأرض وهي التي يقال لها بنات النقاط والضربان دابة منتنة الريح وسام هو والوزغ والحشرات من دواب الارض ما صغر منها مثل الضب والفأرة واليربوع وما دون ذلك الواحدة حشرة والحسل ولد الضب والمكن بيضه والكشى شحمه والواحدة كشية والحارش صائد الضباب يقال حرشت الضب واحترشته إذا صدته والحرزون دويبة شبيهة بالضب والبر الفأرة والخلد فأرة عمياء ويقال هو الخلد بكسر الخاء ذكر ذلك عن الخليل والزبابة فأرة صماء والوبر دويبة تقرب من السنور والشيهم ذكر القنافذ والدلدل القنفذ العظيم والعلجوم ذكر الضفاضع والغيل ذكر السلاحف والأنثى سلحفاه والرق العظيم من السلاحف والضيون ذكر السنانير وهو السنور والقط والخيطل والهر والسرعوب بن عرس ويقال له النمس باب في الآلات وما شاكلها المحلات القربة والفأس والقداحة والدلو والشفرة والقدر سميت محلات لأن من كانت معه حل حيث شاء والكرزين فأس عظيمة يقطع بها الشجر والحدأة الفأس التي لها رأسان وأما الحدأ بكسر الحاء فهي الطائر المعروف والفعال هراوة الفأس والصاقور فأس عظيمة يقطع بها الحجارة وهي المعول أيضا والفطيس المطرقة العظيمة والعلات زبرة الحداد وهي التي تسمى السندان والجبأة الخشبة التي يحذو عليها الحذاء وهي القرزوم أيضا والميجنة مدقة القفار وجمعها مواجن وهي البيزرة أيضا وجمعها بيازر والأسقية ذقاق الماء واحدها سقاء والوطاب زقاق اللبن واحدها وطب والأنحاء والحمط زقاق السمن والواحد نحي وحميت وأصغر أوعية السمن العكة ثم المساب ثم الحميت وهو أكبر من المساب ثم النحي وهو أعظمها والذوارع زقاق الخمر واحدها ذراع والشكاء اسقيه صغار تتخذ من مسوك السخال الواحدة شكوى والغرب الدلو العظيمة والذنوب الدلو ايضا وكذلك السجل وقيل لا تسمى سجلا ولا ذنوبا حتى تكون مملوءه والسلم الدلو التي لها عروة واحدة مثل دلاء أصحاب الرواية والعرقوتان الخشبتان اللتان تعرضان على الدلو كالصليب والوزم السيور التي بين آذان الدلو والعراق والعناج حبل يشد تحت الدلو الثقيلة ثم يشد إلى العراقي فيكون عونا للوزم والكرب أن يشد الحبل على العراقي ثم يسن ثم يثلث والدرك حبل يجعل في طرف الحبل الكبير ليكون هو الذي يلي الماء ولا يعفن الحبل وفرغ الدلو مصب الماء من بين العرقوتين والرشاء الحبل وجمعه أرشية والمقاف الحبل أيضا وجمعه مقوط وكذلك الشطن وجمعه أشطان والمسد الحبل من الليف والمغار الحبل الشديد الفتل وكذلك المحفد والممر والمحملج وقوى الحبل طاقاته وكذلك اثانه والمطمر الخيط الذي يقدر به البناء وهو الإمام أيضا والبريم خيط فيه لونان تشده المرأة في وسطها والكر الحبل الذي يصعد به على النخل والرمة القطعة من الحبل والمحالة البكرة العظيمة التي يستقي أو التي يستقى بها للإبل والمحور العود الذي في وسط البكرة وربما كان من حديد والخطاف هو الذي تجري فيه البكرة فإذا كان من خشب فهو قاعول والسنة الحديدة التي تشق بها الأرض للحرث وتسميها العامة السكة والنير المضمد وهو الخشبة التي تجعل في عنق الثور والمنصحة الإبرة هي المخيط والخياط أيضا يقال نصحت الثوب إذا خطه والناصح الخياط والنصاح الخيط والماوية, والماوية المرآة والوليحة الغرارة وجمعها ولائح ووليح وهي الجوالق أيضا وجمعها جوالق والكرز الجوالق الصغير والسلف الجراب وجمعه الصيوف والعرق الزبيل والمشآت زبيل من أدم والثفال الحديد الذي توضع عليه الرحى والجعال الخرقة التي تنزل بها القدر والجأوة التي توضع فيها القدر إذا أنزلت والوئية القدر الواسعة وجمعها وآية والمذنب المغرفة وهي المقدحة أيضا والقدر الأعشار هي المتكسرة والأرة الحفرة التي توقد فيها النار وجمعها اراث وإيرونة والمحراث والمحضأ والمسعر هو العود الذي تحرق به النار والوطيس شيء يشبه التنور ويختبز فيه والنبراس المصباح والذبالة الفتيلة وجمعها زبال وهي الشعيلة أيضا وجمعها شعائل انتهت النخبة من كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة لابن الأجدابي نخبة من كتاب الجراثيم لعبد الله بن مسلم باب الألسنة والكلام والسقوط الحذاقي الفصيح اللسان البين اللهجة ومثله الفتيق اللسان والمسلاق والمصقع والخطيب المصقع الذريق البليغ المدره لسان القوم المتكلم عنهم الحليف اللسان الحديد الهذر المسهب الكثير الكلام فإذا كان من خرف فهو المفند الإذراع كثرة الكلام والإفراط فيه واللخى كثرة الكلام في الباطل يقال رجل ألخى وامرأة اللخواء وقد لخى لخا الهوب الكثير الكلام وجمعه أهواب والمتبكل المختلط في كلامه وهو التبكل الهتر السقط والخطا من الكلام يقال منه رجل مهتر ومثله الفقساق اللقاعة والتلقاعة الكثير الكلام الذي يتكلم بأقصى حلقه يقال فيه مقمقه ولقاعات وفي لسانه حكلة أي عجمة رتج في منطقه رتجا وارتج عليه إذا استغلق عليه الكلام وأصه من الرتاج وهو الباب يقال أرتجت الباب أي أغلقته الألف العيّ وقد لففت لففا قال الأصمعي هو الثقيل اللسان ومثله الفه يقال جئت لحاجة فأفهني عنها فلان حتى فههت أي نساكها والمنقح الكلام الذي يفتشه ويحسن النظر فيه وقد نقحت الكلام أهذر في منطقه أي أكثر النقل المناقلة في المنطق ويقال رجل نقل وهو الحاضر المنطق والجواب الهراء المنطق الفاسد ويقال الكثير والخطل مثله المفحم الذي لا ينطق التغمغم الكلام الذي لا يبين الموادعة المناطقة اللخل خاني الذي فيه عجمة يقال فيه لخل خانية ومن أصوات الناس وحركتهم يقال سمعت جراهية القوم أي كلامهم وعلانيتهم دون سرهم. الهمشة الكلام والحركة والجلبه وقد همش القوم يهمشون. والنطاب الكلام ومثله الضوة والعوة. الوقشة والوقش الحركة ومثله الخشفة. النحيط والنشيج صوت معه توجع وقد نحط ينحط ونشج ينشج ومثله التحوب. الهمس صوت خفي الضوضاء أصوات الناس الهينمة الكلام الخفي التجمجم الذي لا يبين والهتملة الخفي والركز ليس بالشديد ونحوه النبأة الترنم الصوت والإرنان والهتاف الصوت بالدعاء النهيت والطخير واحد نهت ينهت الصريف والصلصلة والبربرة والصدح والصحل الصوت الوسواس صوت الحلا. الأطيس الصوت والنحيح الصوت يتردد في الجوف والأنوح صوت من يتنحنح يقال رجل أنوح إذا كان يتنحنح مع بحح وقد أنح يأنح الهمهمة والتغريد والهدج والتغطمط والأزمل كلها أصوات معها بحح والقبيب العجيج الصلقة الصياح والصوت وقد أصلق إصلاقا الفديد والهديد والوأد والوئيد والنهيم والزأمة الصوت الشديد ورجل فداد نباح شديد الصوت ويقال نغمت أنغم نغما هو التطريب والكلام الخفي ويقال سمعت منه نغيه وهو الكلام الحسن الكركرة صوت يردد في الجوف والبحخ مثله الخرير صوت الماء خر يخر الرناء ممدود والخمش الصوت الكرير مثل صوت مختنق والمجهود الجؤار الصوت مع استغاثة وتضرع والرز الصوت الأحبش الجهير من الصوت والصليل والصريف مثله والسكوت هو الإرمام والصمات الصمت والسكات ويقال لم يترمرم اذا إذا سكت باب الأزمنة والرياح وأسماء الدهر ونعوث الأيام والليالي بالحر والبرد والظلمة والشمس والقمر الدهر الأبض وجمعه آباب قال رؤبه في حقبة عشنا بذاك أبضى وعشنا بذلك هبة من الدهر أي حقبة وسبة من الدهر وسبت وبرهة مثله والحرص والمسند والأزلم كلها بمعنى الدهر الجزع والحقب السنون واحدها حقبة والحقب ثمانون سنة ويقال أكثر وعوض دهر ويقال يدا الدهر يريد الدهر قال الأعشى يد الدهر حتى تلاقي الخيار والسبت الدهو الحر يقال هذه أيام معتدلات إذا كانت شديدة الحر ويوم صيهب وصيخود ومسمقر شديد الحر الوديقة والوغرة شدة الحر وكذلك المعمعان والأجة يوم أرونان وليلة أرونانة شديدة الحر يوم سخن وساخن وسخنان وليلة ساخنة وسخنة وسخنانه وقد سخن يومنا يسخن ويقال سخنة وسخنة عينه نقيض قرة يوم أبت وليلة أبتة وحمت وحمتة ومحت وقد حمت ومحت هذا في شدة الحر فإن سكنت الريق مع شدة الحر قيل يوم عكيك ومثله ليلة عكيكه وامدة وقد ومدت التمد ومدا وَالإِسْمُ الْوَمَدَةٌ تأجم النهار اشتد حره ومثله غم يومنا غموما من الغم وهو شدة الحر الثقرة شدة الحر ومثله صرة القيظ والعكة والابتجاج سمحته الشمس أصابته الرمضاء شدة الحر يصيب الحصى الاحتدام شدة الحر يقال بخبخوا عنكم من الظهيرة وخبخب وهريق وأهريقوا وأريقوا كل هذا بمعنى أبردوا أصخموا عنكم من الليل أي لا تسيروا أول الليل حتى تذهب صخمته وهو أشد سواد الليل فإن طابت الأيام وسكنت الرياح قيل ليلة طلق أي لا برد فيها وليلة ساكرة لا ريح فيها وليلة أضحيانة وضحياء أي مضيئة البرد، الفرد البرد ورجل فرد أي قوي على البرد والليلة الآرزة الباردة وقد ارز تأرز اظل يومنا إذا كان ذا ظل وشمس وأشمس وشمس يشمس ويقال أتيته في عبثرة الشتاء أي شدته ومثله في هلبته وصبارته القر البرد وهو الصنبر والزمهرير مثله فإن امتدت ظلمة الليل قيل ليلة غدرة ومغدرة بينة الغدر ودامجة ودامج وهي المظلمة غطى الليل يغطو إذا ألبس كل شيء ارتفع وكذلك دجا يدجو ليلة غمى إذا, إذا كان على السماء غمي وغم وهو أن يغم عليهم الهلال وليله مدلهمه ومظلمه وديجور وديجوج والطرمساء الظلمة والغيهب نحوه والعلجوم الظلمه واغباش الليل بقاياه وليل مسحنكك ومطلخم أسود ويقال في شدة الايام يوم قسي وهو الشديد من حرب أو شر ويوم عماس وهو الذي لا يدرى من اين يؤتى له ومنه يقال أتانا بأمور معمسات أي ملويات يوم عصيب وعصبصب وليلة عصيبة أي شديدة ومن أسماء أيام الشهر في الليالي خاصة يقال ثلاث غرر وثلاث نفل وثلاث تسع وثلاث عشر وثلاث بيض وثلاث درع وثلاث ظلم الواحدة ظلماء ودرعاء وثلاث حنادس وثلاث دآد وثلاث محاق مرت علينا سنة مجرمة وكريت وهو التام وكذلك اليوم والشهر وهو يوم أجرد وجريد تجرمز الليل ذهب سلخنا الشهر سلخة وسلخا إذا مضى عنا العصران الغداة والعشي والعصر مثل العصر والمحرم الماضي المكمل النجيرة آخر يوم من الشهر لأنه يدخل نجر الذي يدخل بعده قال الكميد والغيث والبرق والمتألقات من الأهلة في النواجر والسرار ليلة يستسر فيها الهلال ومن أوقات الليل مضى من الليل عشره مضى سعو من الليل وسعواء وجهمة وجهمة وجرس وجرش وهتيء وهتاء وجوش وهزيع وقويمة من الليل والديداء من الشهر آخره وهو الداداء الموهن والوهن نحو من نصف الليل ويقال الرياح اربع الصبا وهي القبول والدبور والجنوب والشمال هذه معظم الرياح والصبى تهب من المشرق والدبور من المغرب والجنوب من مطلع سهيل إلى كرسي بنات نعش والشمال تقابلها وكل ريح من هذه الأربع تحرفت فوقعت بين الريحين فهي نقباء يقال نكبت تنكب نكوبا طيلة وهي التي بين الصبى والشمال والجردياء التي بين الجنوب والصبى ومحوة هي الدبور ومن أسماء الجنوب الأزيب والنعامه والهيف إذا هبت بحره والشمال هي الجربياء ونسع ومسع ومحوه لا تتصرف والصدى هي إير وهير وهير والنافجة كل ريح تبدو بشدة والريدانة اللينة والزفزافة الشديدة التي معها زفزفه وهي الصوت والحنون التي لها حنين مثل حنين الإبل والمجفل والجافلة السريعة والهجوم التي تشتد حتى تقتلع الشجر والبيوت والنؤوج الشديدة المر والسهوق والسيهوك والسهوج والسهوج كله الشديدة والدروج التي تدرج مؤخرها مثل ذيل الرسل في الرمل والخجوج الشديدة المر والمتذبذبة التي تجيء منها هنا مرة ومنها هنا مرة والبوارخ الشديدة والنسيم التي تجيء بنفس ضعيف نسمت تنسم نسيما ونسما وقالوا عجت الريح وأنشبت وأشفقت كله من شدتها وسوفها التراب الإعصار التي تصفع في السماء والحرجف القرة وهي الصرصر والبليل التي فيها برد وندى وكلما كان من الرياح نفخ فهو برد وما كان لفخ فهو حر السموم بالنهار وقد يكون بالليل والحرور بالليل وقد يكون بالنهار الهلاب الريح مع المطر قال الشاعر أحس يوما من المشتات هلابه ريح خازم اي بارده المعصرات التي تأتي بالمطر والسواف والأعاصير التي تهيج بالغبار واحدها اعصار والهبوة الريح بالغبرة والنضنبة التي تجرف فويق الأرض الرياح الحواشق والمشتكرة المختلفة ويقال الشديدة والرياح العويه البارده البوارح الشمال الحادة في الصيف ويقال في الشمس زبت الشمس وأزبت وضرعت ودنفت وضيفت اي دنت الغروب ويقال هي الغزاله إذا ارتفع النهار وايات الشمس ضوءها ويقال اياهها بالهاء يقال الهالة دارة القمر والفخت ضوء القمر يقال جلسنا في الفخت باب الشجر والنبات في السهر والجبل فمن اشجار الجبال العرعر والضيان والنبع والنشم والشوحة والتألب والحماط والحثيل والجليل وهو الثمام واحدته جليلة والشث والضبر وهو جوز البر والمض وهو رمان البر والرمف وهو بهرامج البر والشوع وهو شجر البان ومن شجر السهل الرنث والقدة والعرفج والنقد والشقار والحسراب وهو جوز البر والأفاني والسطارة والغبراء والطحماء والدرماء والحرشاء والصفراء والكرش والحلبة والينمة والراء وحدته رآة والشبرم والسرح والنعض والنفل والحسك والسعدان والجرجار والعرار وهو بهار البر والأقوان وهو البابونك ويقال له القراص واحدتها قراصه والشكاعة والحنوة والزباب والبهمة والزرق الحندققي العبيثران والعبوثران والعبو ثران شجر طيب الريح والصعبر والضعبر شجر بمنزلة السدر والعرتن نبات يقال منه أديم معرتن السخير شجر واحدته سخيرة النقد والنعض جميعا شجر واحدته نقدة ونعضة الكنهبل شجر واحدته كنهبلة والدوح العظام منه ومن النبات الرمل القضا والارقى والإلاء وهو شجر حسن المنظر مر الطعم والسبت والنصي ما دام رطبا فإذا يبس فهو الحلي وإذا يبس الأفاني فهو حماط ومنه الحمض والخلة فالحمض ما كانت فيه ملوحة والخلة ما سوى ذلك العرب تقول الخلة خبز الإبل والحمض فاكهتها وهذا كله نبت لا شجر عظيم فمن الحمض الرنث والقضه والرغل والقلام والهرم والدرماء والنجيل والخذراف والغولان العضاه كل شجر له شوك فمن أعرف ذلك الطلح والسلم والسيال والعرفقة والسمر والشبوهان والقثاب الضعة شجر مثل الثمام وجمعه ضعوات الففاح الخلاف الرند شجر طيب من شجر البادية وقد يسمى العود الذي يتبخر به رندا وليس بالآث القرزح شجر واحدته قرزحة السخبر شجر واحدته سخبرة الوقل شجر المقل واحدته وقلة وهو الخشل واحدته خشل والخشل ايضا الرؤوس الخلافيل والأسورة الفصيص شجر تنبت الكمأة في أصله الميث شجر كبير ذو حب صغير أسود والغاف والأسحل والسراء شجر والمرخ والعفار من الشجر يكون فيهما النار الفرصاد التوتو والساسم الآبانوسو الأساب من أشجار البرية واحدتها اثابه والبشام شجر يستاك به الكهبل شجر عظام والعرفه والعتراء شجر صغار الواحدة عتره الغرف والغلف شجر يدبغ بهما السبط شجر الهيشر شوك قدر قامة أو أقل مدور الرأس الغسل الخطمي السحيم شجر والعنم شجر رقاق الأغصان يشبه به البنام والقفعاء والرمرام والسلام شجر واحدته سلامة ورمرامه ومن الآجام الغابة والغيطلة ويقال هي الشجر الكثير الملتف وكذلك الأيكة والدغل والعيل والغريف والشعراء والزأرة والأبأة ويقال هي من الحلفاء خاصة والخيس والأشب في ابتداء نبات الأشجار وتوريقها يقال أقمل الرمس أول ما يتفطر ليخرج ورقه فإذا زاد قليلا قيل أربا فإذا زادت خضرته قيل قد بقل فإذا بيض وادرك قيل حنط فإذا جاوز ذلك قيل أورس فهو وارث ولا يقال مورس وإذا تفطر العرفج ليخرج قيل قد احوص فإذا تفطر الغضى قيل قد نضح الربل ضروب من الشجر إذا برد الزمان عنها وأدبر الصيف تفطرت بورق أخضر من غير مطر يقال قد ربلت الأرض والخلفة نبات ورق بعد ورق والغمير نبت ينبت في أصل النبت والإعبال وقوع الورق يقال أعبلت الأشجار إذا سقط ورقها واسم الورق العبل والعبل مثل الورق وليس بورق ويقال كل ورق مفتول كالارطى والأسل والطرفاء واشباه ذلك وما وقع من ورق الشجر فهو سفير والسنف الورقة يقال أنفخ الثمام خرجت أماصيخه واحدته أمصوخة وأحجن خرجت حجنته وكلاهما خوص الثمام وإذا مطر العرفج ولا نعوده قيل قد نفت قد نفت عوده فإذا تود شيئا قيل قد قمل لأنه يشبه ما خرج منه بالقمل فإذا زاد قليلا قيل قد أرقب قد ارقبط فإذا ازداد قليلا آخر قيل قد أربى لأنه يشبه بالربى وهو حينئذ يصح أن يؤكل فإذا تمت خوصته قيل قد أخوف ويقال من الورق والالتفاف شجرة فنواء ذات أفنان وشجرة قنواء طويلة وشجرة مرداء وغصن أمرد لا ورق عليهما وشجرة وريقة ووريقة كثيرة الورق الزمخر الكثير الملتف من الشجر والخوث القضيب والشكير ما نبت حول الشجرة والربوض الشجرة العظيمة والدوحة العظيمة والوارقه الخضراء الورق الحسنته وأما الوراق فخضرة الأرض من الحشيش وليس من الوراق والخرص كل قضيب من شجرة وجمعه خرفان ومن أثمار الشجر وما تبقى من الشجر البرير ثمر الأراكي فالغض منه المرد والنضيج الكبات العلف ثمر الطلح واحدته علفه والحبلة ثمر العضاه والبرم ثمر الطلح واحدته برمة المصعة ثمر العوسج وجمعها مصع العروة من الشجر الذي لا يزار باقيا من الأرض لا يذهب ويقال في ابتداء النبات وإدباره يقول العرب شهر ما ترى وشهر ترى وشهر مرعى فأما ما ترى فهو أول ما يقول المطر فيبتل منه الأرض ثم يطلع النبات فذلك قولهم ترى ثم إذا طال بقدر ما يمكن النعم أن ترعاه فذلك المرعى فإذا حسن نباتها قيل قد اكتهل فإذا اشتك خصاص النبت قيل قد اشتك فإذا خرج زهره قيل قد زخر وقد أخذ زخارية فإذا كان يغطي الأرض بكثرته قيل قد استحلس فإذا بلغ واتصل بعضه ببعض قيل قد استأسد فإذا صار بعضه أطول من بعض قيل قد تناسل النبت أجشرت الأرض إذا أخرجت نباتها وما أحسن بشرتها وأودست الأرض وما أحسن ودسها وأمشرت وما أحسن مشرتها وتودست واضبأكت واضمأكت كله إذا خرج نبتها وكر النبت إذا نبت وطر طرورا وكذلك طر شاربه كثأ النبت والوبر إذا طلع واكتهل طال فإذا طلع قيل ظفر تغفيرا اللعاع أول النبت وألعت الأرض وتلعت إذا أنبتت اللعاع عرد النبت يعرض عروضا ونجم إذا طلع وكذلك الناب وغيره فإذا تهيأ النبات لليبس قيل قد افطار فإذا يبس وانشق قيل قد تفوح فإذا تم قيل قد هاجت الأرض تهيج هياجا فإذا كان فإن كان من أحرار البقول وذكورها قيل لما يبس منه اليبيس والجفيف والقف وما كان من البهمة خاصة فإن شوكها هو السفا ويبيسها العرب والصغار وكل حطام شجر أو حمض أو أحرار البقول أو ذكورها فهو الدرين إذا قدم فإذا يبس الكلأ ثم أصابه مطر قبل الصيف فاخضر فذلك البشر الدويل النبت العاملي اليابس الخلفة ما نبت في الصيف واللوى ما يبس منه فإذا طال النبت قيل قد تروح فهو متروح والهجير ما يبس من الحمض وعنت الأرض بالنبات أنبتت الزانين نبت الواحد ذؤنون وقرثوث يقال خرج الناس يزأنون ويقرثثون إذا خرجوا يأخذون ذلك ويتمغفرون يأخذون المغافير والمغافير مثل الصمغ يكون في الرمس وغيره وهو حلو يؤكل واحده مغفور يقال منه أغفر الرمس والبرعوم زهر النبت قبل أن ينفتح والحافور نبت والحزاء نبت والسحاء نبت تأكله النحل فيطيب عسلها عليه والذبح نبت أحمر تأكله النعام والحماض والسغام لبتاني والخلا الرطب من الحشيش وبه سميت المخلات فإذا يبس فهو حشيش تقول منه حششت فأنا أحش والمحش الشيء الذي يجعل فيه الحشيش ويقال محش والأيهقان الجرجير والحرض الأشنان والحبق الفوزنج والبطم الحبه الخضراء والفصاصص الرطبة واحدتها فصفة والقفور نبت واللعاعة بقلة ناعمة العنصل بصر البر والربة بقلة والسداء والعلجات والحاز والقلقلان والعرار والعزم والعيشوم والزنبان والجوجار والحلي والمكنان والحزم والحلب والشماني والبروق والآء والتنوم والحمحم كلها من ضروب النبات والعظلم يقال هي الوسمة والعندم دم الأخوين ويقال هو الأيدع أيضا ويقال البقم والقب, والقب الرقبه والحفء البردي والشقر شقائق النعمان ويقال نبت أحمر واحدته شقرة وبها سمي الرجل الافاني نبت أصفر وأحمر الواحدة أثانية والمرار نبت أو شجر إذا أكلته الإبل تقارصت عنه مشافرها واحدها مرارة والذرق الحندقوق اللصف نبت يشبه الخيار والحنوة نبت طيب الريح البرعوم النور قبل أن يتشقق ويقال في القطع والكسر والتقشير الشذب قطع الشجر واحدتها شذبة القطل المقطوع من الشجر فإذا قطعت الشجرة ثم أنبتت طيلة أنسفت وكذلك الكرم النجب لحاء يقال منه الشجرة أنجبها إذا قشرتها أنجبت قضيبا من الشجرة قطعته إن خضض العود خضادا أو إن غطا غطاطا إذا تتنى من غير كسر بين فإذا عطفته قلت خفضته وأخفضته خفضا وحنوته أحنوه حنوا وأثرته آطره أطرا والأجزال أصول الحطب العظام المقطع واحدها جزل والجزل اليابس من الحطب الأبن العقد في العود واحدتها أبنه والقادح الصدع في العود والأستن أصول الشجر واحدته استنه ومن الشجر المر أطراه والسلع ضربان من الشجر مران والمقر أصدق أحتجت الشجر فإذا صار للحنظر خطوط فهو الخطيان وقد أخط الحنظل فإذا اصرف فهو الصراء الواحدة صراية والجمع صرايا ويقال فيه بعد الجراء إذا امتدت اغصانه قيل أرشة الشجرة أي صارت كالارشيه وهي الحبان والهديد حساء الحنظر وتهبد الظليم إذا استخرج ذلك ليأكله والصيصاء قشر حب الحنظل ومن الكمأة الكمأة الجبة وبنات أوبر واحدها ابن أوبر والعساقيل والفقع والغردة والمغرودة والجبة الحمر منها والفقع البيض واحدها فقع وواحد الجباء جبء وبنات أوبر هي المزغبة الصغار الجماميس الكمأة أيضا القلاع قشر الأرض الذي يرتفع من الكمأة فيدل عليها وهي القلفعة أيضا الغراد الكمأة الصغار واحدتها غردة انتهى الملحق من كتاب فقه اللغة والسر العربية وقد حوى نخبة من كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة لابن الأجدابي ونخبة من كتاب الجراسيم لعبد الله بن مسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وهذه خاتمة في سنة ولادة ووفاة أئمة اللغة الذين أخذ عنهم السعالبي ابن الأعرابي ولد سنة 52 ومئة سنة وثلاثين ابن جني ولد سنة 30 وثلاثمائة وتوفي سنة, سنة وثلاثمائة ابن خالوي ولد سنة 15 وثلاثمائة وتوفي سنة ابن دورين ولد سنة 23 ومئتين وتوفي سنة 21 و ابن السكيت، ولد سنة 86 وتوفي سنة 44 ومئتين ابن شميل ولد سنة 50 وتوفي سنة 33 ومئتين ابن فارس ولد سنة 29 وتوفي سنة ابن قتيبة ولد سنة سنة 13 عشرة 200 وتوفي سنة 70 ومئتين. ابن الكلبي ولد سنة 25 و 100 وتوفي سنة 4 و 200 ابو ولد سنة 89 و 200 وتوفي سنة 45 و 200 ابو زيد ولد سنة 19 و 100 وتوفي سنة 15 عشرة 200 ابو عبيل ولد سنة ستين ومائة وتوفي سنة أربع وعشرين ومئتين. ابو عبيدة ولد سنة أربعة عشرة ومائة وتوفي سنة عشر ومئتين. ابو عمرو بن العلاء ولد سنة ثمانين وستين وتوفي سنة سبع وخمسين ومائة. ابو عمرو الشيباني ولد سنة ست وتسعين وتوفية سنة ست ومئتين. ابو الهيثم ولد سنة 41 ومئة وتوفي سنة 22 ومئتين الأزهري ولد سنة 280 و ومئتين وتوفي سنة 70 و الأصمعي ولد سنة 23 ومئة وتوفي سنة 16 ومئتين الأموي لم نعثر له على تاريخ سعلب ولد سنة 200 وتوفي سنة 91 و200 الجوهري ولد سنة 22 و, 30 و وتوفي سنة 93 و300 خلف الأحمر ولد سنة و وتوفي سنة 87 و الخليل ولد سنة 100 وتوفي سنة 74 و 100. الخوارزمي ولد سنه 16 وتوفي سنة 83 الزجاج, الزجاج. 30 و 200 11 و 300 سلمة و 140 و 200 سيبوي 21 و 100 61 و 100 السير... السيرفي, 84 و 200 و 300 الصاحب 26 و 300 و 300 عمار ابن عقيل اثنتين وثمانين ومائه و وثلاثين ومائتين الفراء اربع واربعين ومائه سبع الكسائي 12 و ومائه تسع وثمانين اللحياني 36 وثلاثين ومائه خمس الفقعسي ثمان وتسعين و وستين الليث 74 وسبعين خمس وستين المبرد عشر وثمانين المفضل الضبي خمس وثلاثين ومائة عشرين ثلاثة عشرة وتسعين سجله فائد شيخ الزور